مش خلاص ج و ه قلبي غيري بس مش هفكر تاني عمري في غيري ولا بغير احس ل ل ي عمل تحسب لناس ه م مش ناس في الاساس كنت فاكر انه عادي عمري يبقال غيري بس Hi.、Uh -huh.